فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات في سورة الدخان بما فيه كفايه ومقنع وقد نقل البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر ذلك بما كان يحصل لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم يرى فيما بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع وهذا التفسير غريب جدا ولم ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره وقد حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك ومعارضته بما ثبت في حديث أبي سريحة حذيفه بن اسيد لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر فيهن الدخان وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال ستة فذكر فيهن الدخان والحديثان في صحيح مسلم مرفوعان والمرفوع مقدم على كل موقوف وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس وهذا أمر محقق عام وليس كما روي عن ابن مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي ظاهر بين واضح جلي ليس خيالا من شدة الجوع رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون أن ينادي أهل ذلك أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء يسألون تشفى هذه الشدة عنهم فإنهم قد آمنوا وايقنوا بما وعدوا به من الأمور الغيبية الكائنه بعد ذلك يوم القيامة وهذا دليل على أن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة حيث يمكن رفعه ويمكن استدراك التوبة والإنابة والله أعلم قال وقد روى البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال بينما رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يوم القيامة فياخذ باسماع المنافقين وابصارهم وياخذ المؤمن كهيئه الزكام ففزعنا فاتينا ابن مسعود قال وكان متكئا فغضب فجلس فقال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وان قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا فادعوا الله فقرأ هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشفوا عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فذاك يوم بدر فسوف يكون لزاما فذاك يوم بدر ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين والروم قد مضى فقد مضت الأربع وقد أخرجه البخاري أيضا ومسلم من حديث الأعمش ومنصور به نحوه وفي رواية فقد مضى القمر والدخان والروم واللزام قال وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة وقول هذا القاف إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد ومنها هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخان كما يكون وجود الآيات من الدابة والدجال وياجوج وماجوج كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سريحة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة وكما جاء مصرحا به فيها وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم في الصحيح أنها تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتاكل من تخلف منه قال ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة قال الإمام أحمد هذا الأمر التي يخير بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعها ولا بد من الإيمان بها إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم وهي إذا وقعت تتابعت كما جاء في الحديث إذا وقع اولها تتابعت يقول كنظام انقطع سلكه واحدة بإثلاء اخرى أيها ما جاء وهي أمور عظيمة الدخان وكذلك طلوع الشمس مغربها كما سبب كذلك نوج الدجال ويعجوج ومجوج فهي ولهذا جاء في الصحيحين أن نزول عيسى والمهدي والدجال ويعجوج في آن وفي وقت واحد كلها في وقت عيسى عليه السلام وكذلك الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس كذلك الآيات الاخرى مثل الخسوف الخسوف في المشرق وخسوف المال وهذه خسوف عظيمة يعني في الأرض وكل ذلك إذانا بيوم القيامة لأن تغير الأحوال وتزلزل الأرض وغيرها كأنه إشعار من الله جل وعلا للعباد لعلهم يرعوا ويرجعوا إليه لأن الأمر قد قرب وقرب انتهاء الدنيا وكلها تذكيراً, تذكيرا للناس تذكيرا للناس لعلهم يتوبوا ويرجعوا وذلك من رحمة الله جل وعلا وما دام الإنسان في عافيه يجب عليه أن يشكر رباه وأنه يبادر بالاعمال كما قال المصطفى بادروا بالأعمال ستا ويبادروا الأعمال عشرا يعني لا تتأخروا لأن الإنسان لم تأتي هذه الآيات يأتي الموت ولا بد قال ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عماره عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكسر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداه فيقولون صعق فلان وفلان وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاتو يعني ابن, يعني ابن المنذر سمعت ضمرة ابن حبيب سمعت سلمة ابن نفيل السكوني أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء قال نعم قال وبماذا قال بسحينة قال فهل كان فيها فضل عنك قال نعم قال فما فعل به قال رفع وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا بل تلبثون حتى تقولوا متى وستأتون أثنادا يفني بعضكم بعضا وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل موتان يعني الموت الذي ياخذ الناس لأمراض أن قد تكون زماعية كالأوبئة وغيرها وهذا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء يعني أوائله وتبين شيء من الناس يفني بعضهم بعضا يعني بالقتل بالقتال والقتال مستمر بهذه الامه ولكنه يزيد في وقت وينقص في وقت آخر وإلا هو القتال وقع لما قتل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه الراشد رثمان رضي الله عنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة نعم. قال ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة لكن الصعق والصواعق قد يقصد بها الصواعق وقد يقصد بها موت الفجأة فإنه صعق وهو جاء في حديثنا أنه يكثر قبل يوم القيامة حتى يخرج الإنسان من بيته لا, لا يرجع هذا أيضا الآن موجود وسيكثر قال ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعب هذا المطر جاء أنه بعد النقص الصور الأولى وهو الذي منه تنبت أجساد الناس هو يعني يأخذ الأرض كلها ولا يكن منه شيء لأن الأرض مملوءه من بني آدم من موتاهم يعني منذ نزل آدم إلى الآن وسيتمر ذلك إلى يوم القيامة وهم يولد لهم أولاد وكل فترة تنتهي امه ويأتي بعدها أمم، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه رايتم ليلتكم وما له، فإن على رأس مئة سنة لا يبقى على الأرض نفس منفوسه، وهكذا بعد مئة سنة كل بعد مئة سنة ينتهي الناس ويأتي جيل جديد، فالارض مملوءه من الموتى، نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن خالد بن الحويرث عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خردات منظومات في سلك فأي يقطع السلك يتبع بعضها بعضا ان فرد به أحمد نعم, نعم منظومات نعم كل واحدة قريبه من الأخرى كل واحدة تتلو الأخرى نعم باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع بعده قد تقدم في ذلك شيء كثير ولنذكر أشياء أخرى من ذلك وإراد شيء من اشراط الساعة وما يدل على اقترابها وبالله المستعان تقدم آت قريب كل آت قريب ولهذا يقول الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال فقد جاء أشراطها يعني جاء أشراط الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثته أنا والساعة كهاتين ويشير في هذا كهاتين وليس المقصود أنه هو مثلا الوسطى والساعة السبابة فيكون النسبة بينهما هذه هذا لو كان كذلك لا عرف الناس مجيء الساعة ولو بالتقدير ولكن ليس كذلك المقصود أنها بعده تأتي مباشرة، تأتي بعده، ووقته لم ينتهي بعد، ستأتي، ولا شك، فهو نبي الساعة، صلوات الله وسلم عليه نعم. قال تقدم ما رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان ولا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة هذا سنتقدم كله في زمن الصحابة اقتتلوا بين الشام والعراق الدعوة واحدة يعني هي طلب الخلافة وأما التطاول في البنيان فوقع وقد جاء في حديث جبريل أنهم مراتوا الغنم ليس التطاول البنيان لكل أحد ولكن الاعراب الذين يكونون في البادية يتحضرون يسكنون المدن والقرى ويتفاخرون في البناء كل واحد يقول بيتي أحسن من بيتك وكل واحد يجتهد أن يكون بيته هو الأحسن هذا آل واقع في حديث جبريل قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أماراتهم إذا ولدت الأمة ربتها وإذا رأيت الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكسر الفتن ويكسر الهرج ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم, يزعم أنه رسول الله ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال من يقبله, من يقبله منه ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة في هذه بعضها وقع بعضها سيقع ففشو العلم لقبض العلم جاء انه ايضا يفشو العلم وفي لفظ تفشو الكتابه مع أنه يقبض العلم وجاء تفسير قبض العلم أنه بموت العلماء فاذا مات عالم لا يعقب عالما ثم يتخذ الناس رؤسا جهال ويفتون بالجهل فيظلون ويضلون. أما فشو العلم في الظاهر أن المقصود به الكتب الكتب التي تنتشر، وقد انتشرت الآن بسبب المطابع وغيرها فكل هذه من علام النبوة أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع وتستبعد في ذلك الوقت ثم تقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قوله لا تقوم الساعه حتى يلعن اخر هذه الامه اولها وهذا وجد من زمان وكذلك كون التجارة تفشو حتى حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة بأشياء كثيرة كلها وقعت والذي لم يقع سيقع كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم آه. وتقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وبريدة وابي بكرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك عراض الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر الحديث وهم بنوا قنطراء وهي جارية الخليل عليه الصلاة والسلام الضالة لنا المقصود للترك المغول الذين جاءوا واكتسحوا بلاد المسلمين ثم حصل القتال قتالهم في سنين متتابعة كان المسلمون يقاتلونهم وهم الذي هذه هذه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وفي الصحيحين من حديث شعبه عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وتشرب الخمر وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد هذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن ال... السبب في هذا كثرة الحروب فالرجال تفنيهم الحروب ويبقى النساء ليس لها رجال حتى يكون خمسين امرأة القيمة ليقوم عليها رجل واحد ولا يلزم ان يكون هذا الرجل هو قريب منهم بالنسب لكنه يقوم على امرهن لقلة الرجال قال وروى سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الأيام والليالي حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أو حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون وينجو واحد واخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل ماذا يعني عود بلاد العرب حتى تعود بلاد العرب مروجا وانهارا المروج هي البساتين والمياه التي تكون في مستنقعات الأرض وأما الأنهار فمعروفة ولكن هل كانت بلاد العرب فيها أنهار يقول تعود الظاهر والله أعلم أن كلمة تعود ما يلزم ان تكون سبق سبق تالي مع أن الناس في يقولون كان فيها أنهار مثل واد الرمة يقولون كان نهرا يخرج من الهضاب ويخرق الجزيرة كلها حتى يصب في البحر ومجراه الآن معروف إلى الآن فالله أعلم ولكن هذا الخبر خبر صحيح يعود أن يقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مام. وروى البخاري عن أبي اليمان أما فأن الفرات يحصر عن جبل من ذهب فهذا أيضا ثابت على الرسول وكذلك هو مذكور في التوراة في كتب اليهود وغيرها وهم ينتظرون الآن ينتظرون له ولهذا يعني يستعدون أحد أما تفسير بعضهم أن هذا الجبل أنه البترول فهذا تفسير لا يجوز ولا يصح رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهب جبل من ذهب بكثير ليس جبل نعم قال وروى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب وأخرج مسلم من حديث معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول دل... خلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية دوس معروف في بلادهم وقد وقع هذا وفعلوا ذلك حتى هدم قبل سنوات يعني قبل تقريبا خمسين سنة كانت المرأة تذهب إليه وإذا أرادت أن تخذ لبنها أو غيرها حتى يكثر وتكبر الزبدة وغير ذلك ويطفن, ويطفن عليه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هدم بعد ذلك هذا عودت له بعدما كان وغيره أيضا من الأصنام التي عبدت من دون الله وفي صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله إن كنت لا لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما فقال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى, فتوفى كل, كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم هذا في آخر الوقت وهذا عندما تهدم الكعبة ايضا الكعبة ستهدم وتنقذ حجارتها وتلقى في البحر وقد عين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهدمها وأنه من الحبشه وأنه في الرجلين وأنه كذا وكذا الى غيره وليس رجلا واحد آبد ان يكون معه قوه ومعه السادات ثم بعد ذلك إذا جاءت هذه الريح لا يبقى من يعرف دينه يسمحون كما قال صلى الله عليه وسلم يتهارجون تهارج الحمر يعني تكون أفعالهم كأفعال البهائم لا يميزون خيرا من شر ولا معقولا من مجهول وعلى هؤلاء تقوم الساعه كما قال في صحيح مسلم شرار الناس الذين تدركهم الساعه وهم احياء والذين يبنون على القبور يكفي <تصفيق> الله اعلم صلى الله وسلم نبينا